وهب لنا غنا لا يطغينا وصحه لا تلهينا اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعت واقبل تائبا فقبلت وتقرب لك فهديت ودل لهيبتك فاحببتك ودعاك صادقا فاجبته وسالك سؤله فاعطيته وسترت ذنبه وغفرته وبرحمتك شملته يا رب العالمين يا اكرم معبود يا من لا يستغني عنك احد في الوجود يا رب العالمين اللهم يا ذا الحبل الشديد والامر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنه يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود تفعل ما تريد اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إليك إلهي أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا واسالك العافيه من كل بلايه والشكر على العافيه ودوام العافيه ونسالك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوه الا بك وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا ونظروا فأبصروا وسمعوا فتعلقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما نسيناه فابتدرنا وما قصرت عنه أعمالنا وأعمارنا وآمالنا من الخيرات فبلغنا اللهم جمّل أمرنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وآنس وحشتنا إذا أمدتنا وتفضل علينا إذا حاسبتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا اللهم أنت الذي بقدرتك خلقتنا وبلطفك هديتنا وبجميل سترك سترتنا وفي احسن صوره صورتنا ومن خير امه اخرجتنا فتمم علينا نعمك التي لا تعد ولا تحصى وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ هَدَى وَاهْتَدَى وَسَمِعَ وَوَعَى وَمِمَّنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنَى وَمِمَّنْ نَالَ أَفْضَلَ مَا يَتَمَنَّى وَلَا تَجَعَلْنَا مِمَّنْ ضَلَّ وَغَوَى وَلَا مِمَّنْ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اللهم بك لاذت قلوبنا وعلى بابك ناخت مطايانا وبحبل جودك تعلقت آمالنا اللهم خذ بنا واصينا إليك ويسر لنا الصواب وألهمنا الحق وأعنا عليه وارزقنا سعادة لا تبقي مكانا للحزن في حياتنا اللهم بلغنا ما لا تبلغ آمالنا إليه ووفقنا في حياتنا إلى كل خير لم تبلغه مسألتنا يا خير من وقفت الأقدام بين يديه ورفعت الأيدي إليه وسجدت الجباه لجبروته استجب دعاءنا وحقق برحمتك آمالنا ووسع بفضلك أرزاقنا اللهم إنا نسألك فرجا تقر به أعيننا الله أكبر الله أكبر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 سؤ استو صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أَلْنَاء إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بين النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 وَمَي يَكْسِبِ إِثْمًا فَإَِّ ماَا يَكسِبهُ على نَفنفسْسِه وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًا حَكمَا وَمي يَكْسِبَ خَطِي أَةَ أَو إِثْمَ أَوْ إِثْمَن ثُمَّ يَرمِ بِهِ بَرِيأَ فَقَد احتَْمَل فَقد يحتَْمَ لَ بُتَانَ وَإِثْمَم ولولا وَلَ ل فَضللُ اللهَّهِ عَلَكَ وَرَرحْمَتهُ لَم الطَّائِفَةُم مِنْهُم لََّ الطَّائِفَةُم مِنْهُم أن يضلوك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 لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس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 وَيَتَّ بِ غَيرَ سَبيلِمُؤمِنِ نَنُ وَلِّْهِ مَا تَوَّ وَنُصْلهِ جَهًاَّمْ وَنُصْلِهِ جَهَنَّ مَ وَسَه يا الله لمن <stif> الله <أكبر. الضح> الله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 وَإدُرونَ إِلَّ شَيطَانَم مَريدَ لَعَنَهُ اللَّ وَقَالَ لأَتَّخِذََّ مِن عبَادِكَ نَصبَم مَفْرُضَ وَلَأُضِلَّهُم وَلَؤُمَن أََّهُم وَلَ ولا امرهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 ومن أصدق من الله قيل الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 ja Allah!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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم نَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذٰلِكُمْ ۗ أَنَّ اللهَ وَعَدَ اللَّهَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُلُّوا وَمَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا له. إن وَإ يسوبِ م بَابُ شَي يسْتَن قِذوه مِنْ ضَعفَ الطَّالبُ المَطُلوب ما قَدَر اللهَّ حََّّ قَدِِ إِ اللهَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رَسُولٌ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا الذين آمنوا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَسْمَاءُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا قريموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنونة وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَهُ إِلَّا فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم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 فيِي قَرارار مكين ثمَُّ خَلَقَ مُطُفَةَ على قَتَ فَخَلَقُ العلَقَةَ مُغَةَ فَخَلَقُ المُغةَ إضَام فَكَسَونَ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 وَلَ قدِ خلَقون فَقَكُم سَبَ طَرائِقَ وَمَا كُ عَخَلَك غَافين وَأَ زَلن مِن السَّمائِمَا أَم بِقَدَر في الأضِ وَإِن فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون